عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقر أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون قال رب ارجعون لعلي أعمل صالح فيما تركت كلا إنها كلمة هو ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا كهم المفلحون ومن خفت موازينه فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جهنم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 عباد يقولون يقولون ربنا آمنا فغفر لنا وارحمنا وان تخف أو كنتم منهم تضحكون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 إياك نعبد وإياك نستعين إهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير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 فحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله, فتعالى الله الملك الحق لا اللهم لا اله لا برهان له به فانما حساب عند ربه إن خير الراحمين